بوك 2 دو دي ست ادوا اثنان وتسعون اثنان وتسعون الجمل الجانبية باستخدام انا اثنين الجمل الجانبية باستخدام ان 2 لوتي ما شتو يضايقني انك تشخر انه يضايقني انك تشخر لوتي ما شتو تي بيش بونو بيفا تشرب بيره كثير هكذا Innehu juda jkuni en na teš rabira ke sir ti dolaziš tako kasno. Inahu judajukni a nakata ti mutahirran židan hakva. Innahu judahuni en nakte ti, muta axiran židdan hakkeza. Ja da on treba doktora. اعتقد انه يحتاج الى طبيب أعتقد أنه يحتاج الى طبيب يا ويروين دا يي اون مريض أعتقد أنه مريض يا ويروين دا اون نائم a taknahu el ne. Mi se nadamo da će on oženiti našu kčerku. Namu annau se jeta zauažu ibnatana. Nemolnahu se jete zauaž Abnetuna. Mi se nadamo da on ima mnogo novca. Namulu an jakuna ledehi melun kefir. Ne enun le kefir. Mi se nadamo da je on milioner. Namulu an jakuna miljunran. Ne mul en jaun milran. Ja sam čuo da je tvoja žena imala nezgodu. قد سمعت ان زوجتك حدث لها حادث قد سمعت ان زوجتك لها حادث سم سمعت انها بالمستشفى قد سمعت انها ترقد بالمستشفى ja sam čuo da je tvoje auto potpuno pokvareno. Kad samjatu ena se jarataka telefataamaman. Kad samjat Radujeme što ste došli. Inahuju Saidni a neka kad etteit. I nehu usni en ka kad etit. رادويمه ديمات إنتريسا إنه يسعدني أنك مهتم إنه يسعدني أنك مهتم رادويمه دا هوتشيت كوبيتي كوچو إنه المنزل إنه تريد شراء المنزل بوييم سي دا يي زادني اوتوبوس يكون اخر باص قد غادر اخشا يكون اخر باص قد غادر بوييم سي تاكسي اخشا انه ينبغي علينا أن ناخذ سيارة اجره أخشى أن يتوجب علينا أن نأخذ سيارة أجرة بايمس دا نيمم ليس معي نقود أخشى أنني ليس معي نقود